هذه المفاتن في عينيك تأتلق وفي لحاظك هذا السحر والألق وفي ثراك من التاريخ أوسمة تلملم الشمس أعراسا وتنطلق فأنت يا موطني ماض يعانقه زهو البطولات والإشراق والعبق وأنت في حاضر تكسوه أجنحة علوها من بياض الصبح ينبثق فأنت في مهجتي نبض وفي قلمي حرف وفي كل عام يزهر الورق